لا إله إلا الله سوء أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا آمين فذكر إنما أنت مذكر